الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مع الدرس الثالث من دروس التأمل في صورة الحجرات المباركة الصورة المدنية ومن آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما للأمة وإصلاحا لها فهذا الدرس هو الإصلاح بين المؤمنين من صفات المقصطين الإصلاح بين المؤمنين من صفات المقصطين قال تعالى في هذه السورة المباركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بوت إحداهما على الأخرى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 إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فأصلحوا بين أخويكم يعقوب له فيها قراءة فأصلحوا بين إخوتكم أخويكم إخوتكم ومن عظمة نسخ المصحف أن المصحف الإمام الذي كتب أيام سيدنا أبي بكر وأيام سيدنا عثمان لم يكن فيه نقط فإذا قرأتها إخوتكم صحيحة وإذا قرأتها أخويكم فصلحوا بين أخويكم فهو كلها صحيح إن شاء الله بداية نذكر سبب النزول كما أورد البخاري وكثير من أهل التفسير عنانس رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله ابن أبي فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وراكب حمارا وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة يعني في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى مكان عبد الله بن أبي أرض سبخة فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال عبد الله ابن أبي إليك عني فوالله لقد أذاني ريح حمارك فقال رجل من الأنصار وعبد الله بن أبي من الأنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك قال فغضب لعبد الله رجال من قومه فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال فأنزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصبحوا بينهما والحديث متفق عليه الشاهد من الحديث أن هناك طائفتين اقتتلا. طبعا التقاتل حميةً بعضهم لأهل النفاق وبعضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والشاهد من الحديث أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في ركوبه الحمار ركب حمارا وذهب لابن سلول يرق قلبه يدعوه للإسلام يذكره بالله سبحانه وتعالى إلى آخره وانظروا إلى غطرصة هذا المنافق يقول لرسول الله آذان ريح حمارك وانظروا إلى حب هذا الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاضل بين ريح حمار رسول الله وعبد الله بن أبي سيد في قومه سيد من سادات الخزرج وهو فعلا حمار رسول الله وريحه أطيب من آلاف المنافقين والمنافقات نزلت الصورة أو نزلت الآيات عفوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وتقاتل الصحابة في هذا الوقت كان بالجريد والأيدي والنعال جريد النخل ويضربوا بأيديهم وأونعالهم فقط ما كانش يعني سيوف ولا خناجر ولا مسدسات ولا شيء من هذا وإن طائفتان من المؤمنين طائفتان الطائفة تطلق حتى على الواحد الطائفة تطلق على الواحد يعني وإن اثنان من المنافقين من المناف من المؤمنين ومن اثنان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحو يعني لا ننتظر حتى يأتي كل واحد من الفريق من الشخصين يعني يأتي بحزبه وناديه وقومه وعشيرته وقبيلته ودولته لا لا لا ننتظر هذا نصلح بين الفردين فالطائفة تطلق أيضا على الفرد فلا بد من الإصلاح، والإصلاح الأول هو إصلاح للكف, للكف عن القتال، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلو فأصلحو. أحيانًا نحن عندنا فأصلحو وردت مرتين، فأصلحو الأولى أي أصلحو لوقف القتال، أصلحو لوقف التقاتل، أصلحو لوقف التقاتل، والإصلاح التاني هو الإصلاح بعد الفئة وتقدير باء الغرامات والخسائر والتعويض الى اخره لكن اصلحوا الاولى اصلحوا لوقف القتال بين الفئتين فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما يعني تجاوزت الحد ولم تسمع لصوت النصح ولم تسمع لصوت الاصلاح ينضم المؤمنون والمسلمون وهنا فرض كفاية مش فرض عين يعني ينضم هؤلاء إلى الفئة الباغية فيقاتل إلى الفئة المبغى عليها أو الفئة المظلومة فيقاتلوا الفئة الباغية فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله يعني إلى شرع الله سبحانه وتعالى فإن فاءت يعني إن عن القتال واستجابت للصلح للصلح الأول اللي هو الصلح لوقف القتال فإن فاءت فأصلحوا بينهما يعني قدروا الخسائر وعوضوا هؤلاء وهؤلاء وفي نفس المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاتك ظالما أو مظلوما سبحان ربي العظيم الآية تتفق مع الحديث والحديث يتفق مع الآية تماما أنصر أخات ظالما أو مظلوما يبقى عندنا الطائفتان طائفة فيهم ظالمة وطائفة فيها مظلومة يعني إحدى الطائفتين ظالمة والطائفة الأخرى مظلومة بدليل أنه يقول فإن بغت فإن بغت يعني تجاوزت الحد وظلمت فإنه مطلوب الانضمام لنص لنصرة الفئتين تطبيقا لحديث رسول الله أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فهننصر الفئة الباغية بأن نحن نكفها عن الظلم وننصر الفئة المظلومة بأن نقف إلى جوالها لذا أنصر أخاك, أخاك ظالما أو مظلوما توافق لإيه من الآن حتى أن الصحابة لما قالوا يا رسول الله هذا نصرته مظلوما معروف أنه نصره زي مظلوم فكيف أنصره ظالما قال صلى الله عليه وسلم تمنعه من الظلم فذاك نصره إيا فقاتلوا التي تغي حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصط الإصلاح بالعدل والقصد يعني إن شاء الله نرجعه بعض الشيء لكن في عقالة كذا معنى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم أو إخوتكم على قراءة عقوب انظروا إلى التقاتل المؤمنين اقتتلوا اقتتلوا وفيهم قتل وفيهم قاتل وفيهم مقتول واقتتلوا وحتى دخل ولما دخلت الفئة الثالثة من المؤمنين من المؤمنين أكيد فيها قتلة وأكيد فيها قتلة قتلة وقتل فيهم ناس قتلوا من البغاة وفيهم ناس قتلوا كل هؤلاء يقول عنهم رب العزة فأصلحوا بين أخويكم فأصلحوا بين إخوتكم إذن ما زال رابط الأخوة والأخوة الإسلامية والأخوة الإيمانية ما زالت موجودة حتى أن سيدنا علي رضي الله عنه لما سئل سئل عن القتال الذي كان في موقعة الجمل والصفين أمشركونهم ما رماهم بالشرك فقال لا من الشرك فروا من الشرك فروا فقيل أمنافقون فقال لا إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليل كيف ما حلهم؟ هم لهم إيه؟ هم إيه كافر؟ إذا كانوا مرضاش يسمح لهم بأنهم يكونوا مشركين فلا يكفرهم ولا يرمهم بالنفاق. فقال رضي الله عنه إخواننا بغوا علينا. إخواننا بغوا علينا. فالبغاء إما أن يكون بغت طائفة على طائفة أو جماعة على جماعة أو خرج بعض بعض المسلمين على الإمام وشكلوا جماعة وخرجوا على الإمام فهؤلاء يدعوا أولا وإلا يقاتلوا حتى يفيءوا إلى أمر الله وهم في جميع الأحوال في جميع الأحوال ما زالوا يحملوا لفظ الإيمان إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولا سيما إذا كانوا متأولين يعني لا يكفروا لا يكفر بعضهم بعضا ولا يكفروا إمامهم وكلمة إنما للحص أي إنما الأخوة بين المسلمين فقط ولا يوجد أخوة بين مسلم وغير مسلم بعض الناس يمططوا لفظ الأخوة يقولوا إيه أخوة, أخوة في الإنسانية أخوة في الإنسانية ما سمعنا شيء اسمه أخوة في الإنسانية أخوة في الوطن ما سمعنا شيء في الشرع يعني في الشرع نعم في الجرائد في الكلام في الأحاديث نعم ما ما سمعنا بهذا لأن كلمة إنما للحصر للحصر إنما المؤمنون إخوة فقط للحصر برضو إنما المشركون إخوة بينهم أخوة وبينهم ترابط والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمنافقون بينهم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض فالأخوة لا تكون إلا بين أهل الإيمان وأخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب لأن لأخوة الإيمان لا تزول أبدا أما أخوة النسب تزول لو في أخين أخان أخوان شقيقان أبناء رجل ومرأة واحدة يعني إخوة شقاء أحدهم أسلم والآخر كافر والآخر كافر لقد ماتت أخوة النسب وظهرت أخوة الإيمان بين مين ومين بين هذا الذي أسلم فهو أخ للمسلمين وأما الكافر فلا علاقة له وطلما انضم إلى المسلمين انقطعت قطعت أخوة النسب لماذا؟ لأن أخوة الإيمان أقوى حتى إنه لو مات هذا الأخ لا يرثه الآخر يعني هب إن الأخ لا ملوش ورصة لا زوج ولا أي حد مفيش فيش لهذا الأخ لا يتوارثان أبدا لا يتوارثان راص انتهى لا إرس بينهما باختلاف الدين فأخوة الإيمان أقوى وأخوة الإيمان أرسخ وأخوة الإيمان أبقى وهي الرابط الذي يربط المؤمنين حتى وإن تقاتلوا حتى وإن سالت دماؤهم فهم إخوة وقال رب العزة فأصلحوا بين أخويكم أو أصلحوا بين إخوتكم أسباب التقاتل الكثيرة لو لقعنا لسن الماضيين وبالذات إن جاءكم فاسق بنبأ اللي هو التثبت من خبر الفاسق من أسباب تقاتل المسلمين أنباء الفاسقين إيه اللي بيوصل المسلمين إلى التقاتل أنباء الفاسقين وعدم التحرر لهذه الأمباء ويأتيهم فاسق بنبأ فيقع في المحزور فيصدقوه ويصل به الأمر بيصل بهم الأمر تقاذف أولا والاتهامات باللسان ثم بالأفكار ثم بكذا ثم بكذا فيقتل بعضهم بعضه يبقى من أسباب التقاتل بين المسلمين عشان نربط بين آيات آيات الصورة المباركة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فقد يصل بنا الأمر إلى التقاتل بسبب أنباء الفسقة وذل مزق الأمة الآن أنباء الفسقة لا نتحرى هذه الأنباء وبعضنا يصدقها ويوكيل الاتهامات للآخرين ويصل الأمر بنا إلى التقاتل من أسباب التقاتل أيضا نزغ الشيطان نزغ الشيطان ولذلك قال رب العزة سبحانه وقل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزق بينهم وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب يعبد يعني يتقرب إليه بالذبح ويتقرب إليه بالنذور ويتقرب إليه بالطاعات يئس من هذا لكنه لم ييأس أبدا من التحرش أو التحريش بين المسلمين يحرش بينهم حتى يوقعهم في المحظور ويقتل بعضهم بعضا وقل عبادي يقولوا التي هي أحسن حتى تفئ إلى أمر الله أي إلى شرع الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المحسطين هنا كمان في أدب فقهي في قتال الفئة المصلحة للفئة البغية. استفان إن في في فئتان أو طائفتان تان طائفة بغية وطائفة مبغى عليها والطائفة الثالثة هي الطائفة اللي إيه المعززة للمظلوم، الناصرة للمظلوم. فهؤلاء البغاء عندما نقاتلهم بأصبح دلوقتي في اثنين بقتلهم الفئة المبغى عليها والفئة اللي لا الفئة المصلحة فإن بقت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي يبقى في فئتين بقتل إيه فئة بقتل الفئة البغي هاب إنه هؤلاء الناس فروا من أمامنا خلاص لا نتبعهم لا نتبعهم إحنا كفئتين فئة مبغى عليها والفئة التي تقاتل مصرا لها الفئة الباغية فرت لا نتبعهم لا ولا نلاحقهم إذا وقع منهم جريح لا نقتله يعني خلاص جريح ونكمل عليه نقتله لا لا نقتله لا نسب نساءهم لا نأخذ أموالهم كل هذا من أدب قتال لأنه ليس القتال للتشفي لأنه قتال مؤمنين أصلا لأن في النهاية كلهم قال إنما المؤمنون إخوة فهؤلاء الإخوة لا يجوز سبي نسائهم، ولا يجوز أخذ أموالهم، ولا يجوز قتل جرحهم، ولا نتبع مدبرهم. جري خلاص نسيبه، لأن المقصود كسر الشوك فقط، وليس المقصود أن نتشفى أو ننتقم منه. هذا أدب لابد أن نتعلمه ونعرفه. فإن فائت فأصلح بينهما بالعدل وأقسطه. يجي الاصلاح الثاني بقى. بل الإصلاح الأولاني لوقف القتال نشوف إنت عاوزين إيه ودول عاوزين إيه ونصلح بينهم الأمر لو احتاج مال ندفع مال ممكن الفئة الثالثة اللي هي جاية تصلح تغرب مال تغرم مال يجوز لها أن تأخذ من زكاة المسلمين لتدفع وتكف البغي بينهم وتصلح بينهم طيب إذا لم يستجيبوا وحصل بقى قتال من الفئة الناصرة أو التي تصلح في هذه الحال بقى إن فإن فأت يعني كفت عن ال عن العدوان فإن فأت فأصلحوا بينهما يعني إن كفت العدو عن العدوان يبتدي بقى يصلحوا لأن مزالة النفوس فيها ما فيها فلا بد من الإصلاح فجاء الإصلاح الثاني بقى فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسط إن الله يحب المقصط هذا الإصلاح بقى يكون بتقدير التلفيات بتقدير الخسائر نشوف الفئة مثلا الباغية خسرت في الموضوع ده كام والفئة المبغى عليها خسرت كام مثلا افرض الفئة المبغى عليها خسرت مليون والفئة الباغية خسرت مليون يبقى لا هذه عليها شيء ولا ده لما بيسموه ليه تعادل الله استعادل الفئة الباغية الفئة الباغية خسرت مليون والفئة المبغى عليها خسرت اين مليون يبقى في فرق كلا مين اللي يدفعوا الفئة الباغية الفئة الباغية يبقى هذا الإصلاح الثاني اللي هو تقدير التلفيات وتقدير الخسائر وهذه الأشياء وعندما نحكم نحكم بالقسط ولا نجامل ولا نحابي وأقسطوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين أي العادلين والمقسطين عكسها القاسطون وأن منا المسلمون صورة الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا في شبهة هنا ممكن تثار إيه هي؟ حول الآية برضو الآية بتقول فإن بغت إحدهما على الأخرى فقاتلوا يقول لك إزاي تقاتل المسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح بل المتفق عليه سباب المسلم فسوق وقتاله إيه؟ كفر يبقى أنت إزاي تقاتل المسلم لا يمكن أبدا أن يتعارض الحديث مع الإيه؟ مع الآية الكريمة. لأن الحديث الصحيح والآية الكريمة كلهم من مشكات واحدة. من مشكاة واحدة يعني إيه؟ يعني من مصدر واحد. الذي قرأ الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سمعنا أحد يقرأ القرآن غير رسول الله هو المصدر الذي سمعنا منه القرآن. والذي قال الحديث الصحيح برضه هو مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يكون هناك تعارض بين الآية والحديث الصحيح أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سبب المسلم فسوق فسوق يعني الخروج عن الطاعة زي إن جاءكم فاسق إيه بناء لتكلمنا عنها وقتاله كفر هنا الكفر ليس كفر مخرج من الملة وإنما هو كفر دون كفر ليست كفر مخرج من الملة إنما هو كفر دون كفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في حديث آخر ما لهش بالقتال بق خالص بيقول اثنتان في الناس يعني خصلة اثنتان يعني خصلة في الناس هما بهما كفر يعني إذا كانوا الناس متلبسين بالخصلتين دول فيبقوا هما يعني بيرتكبوا أعمال كفر لكن ليس كفر مخرج من الملة الطعن في الأنساب والنياح على الميت ما إنس ما من إنسان مات إلا القليل إلا ونحى عليه أهله عندما يروح عليه أهله هل هم كفروا ما كفروا والموضوع ملوش علاقة بالكتاب خالص ولكن صلى الله عليه وسلم ذكر صفتين من أو أعمالين من أعمال الكفر أو صفتين من صفات الكفر وهما النياحة على الميت والطعن في الإيه في الأنساء ولكن هذا يسمى كفر دون كفر أي ليس مخرجا من الملة لئيتين دول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدهم على الأخرى فقاتلوا التي ترغي حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولذلك الحديث الذي صح عن سيدنا رسول الله في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول لا تحسدوا ولا تبغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا حتى برضو لو إن المسلمين خرجوا عن هذه الوصايا النبوية الشريفة واقتتلوا ما زالوا هم أيضا إيه مؤمنون ومسلمون ولا يخرجهم هذا عن دائرة الإيمان إلا إذا استحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى، وذي أمر آخر في الآيتين فقه وأمور وأحكام يعني نذكر متى يصر منه أولا يجب على أولئك الأمور وحكام الدول الإسلامية الإصلاح بين أي فئتين متقاتلتين من المسلمين أي فئتين في أي بلد في أي مكان تقاتل من المسلمين نصلح بينهم. بالدعوة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى والنصح والإرشاد ونقربهم. تب إن تعدت إحدى الفئتين ولم تستجب إلى حكم الله سبحانه وتعالى وتطاولت وأفسدت في الأرض، فيجب قتالها. فيجب قتالها باستعمال الأخف فلأخف باستعمال الأخف فلأخف يعني مش لازم يعني القتل يبقى فيه نوع من القسوة أو يعني تقاتل او رد العدوان يكون باستخدام الاخف في الاخف زي ما بيقال مثلا في مسألة ال دفع الصائل ان قدرت مثلا تصيبه في رجله وما تقتلوش خالص تكف اذاه بصورة اخف استخدم الاخف في الاخف والبغي ليس بفسق ولا كفر كما قلنا وسيدنا علي حكم عليهم بهذا رغم أنهم بغوا عليه والفئة التي قتلت سيدنا عمار تسمى بالفئة الباغية والفئة التي منعت الزكاة أيضا فئة باغية على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورغم كل هذا ما زالوا يحملوا لفظ المؤمنين والمسلمين في قوله تعالى وإن طائفتان دليل على أن المؤمن بارتكاب المعصية الكبيرة كالقتل وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتيم لا يخرج عن كونه مؤمنا لأن الباغي واحد من الطائفتين وهو مؤمن والإصلاح بين إخوتنا قتال الفئة الباغية هذا يكون فرد كفاية ليس على كل المسلمين أن يقوموا بهذا ليس على كل المسلمين أن يقوموا بهذا ولذلك لما البغاه اللي بغوا من من الصحابة او حصل بينهم قتال في بعضهم توقف ولم يقاتل اصلا تخلف من الصحابة سعد بن ابي وقاس وعبد الله بن عمرو ومحمد بن ماسلم ما هؤلاء لم يعترض عليهم سيدنا علي بن ابي طالب ولم يرميهم بشيء واعتذر اليه كل واحد منهم فقبل سيدنا علي عزرفه لأني دا أمر من أمور إيه الكفاية وليس فرض على كل المسلمين أن يقوموا بهذا من الأحكام الفقهية أيضا في هذه الآي في هاتين الآياتين الكريمتين إني الشيء اللي بيستهلك في القتال الشيء اللي بيستهلك في القتال لما البغاه البوغة بيجمعه الفئة البغية الجماعت وانتهى الصلح واتفرقت أكيد طبعا في منهم في دماء سالة وفي أموال لا ضمان يعني ما يطلبوش بعد الصلح ما يقولوش إيه هتولنا اللي احنا صرفناه لا بإجماع المسلمين لا ضمان لهم في ذلك بإجماع المسلمين الشيء اللي خسره البغاء الفئة البغية على الفئة المبغى عليها كل خسائر خسائرهم لا يضمنها المسلمون ولا تدفع من بيت المال أسرهم كما قلنا الأسر بتحهم زي ما فعل الصحابة تماما لا نتبع مدبرهم ولا نقضي على جريحهم ولا نقتل أسيرهم ولا نقتل أسيرهم ولا نسبي نسائهم. بالمناسبة برضو عشان في بعض الشبه حوالين الآية وقتال الصحابة رضي الله عنهم ومجموعة خطأ سيدنا عالي ومجموعة خطأ سيدنا معاوية وهؤلاء ينتصر لهذا وهؤلاء ينتصر لهذا يجب أن نكف عن هذا تماما ولا نرمي الصحابة بأي نوع من الخطأ أبدا وإنما نوكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وكانوا متأولين وكان عندك وكل واحد فيهم حججه ورؤيته سئل بعض الصالحين أو العقلاء والحكماء عما حدث بين الصحابة فقال تلك دماء قد طهر الله منها يدي فلا أخضب بها لساني الله سبحانه وتعالى أنعم علي لم أكن حاضرا لا مع الفئة الباغية ولا مع الفئة الثانية فالله سبحانه وتعالى رحمني من هذا فلا أتكلم في في هذا فلا نرد الصحابة رضوان الله عليهم بشيء من الخطا النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين المسلمين بنفسه بنفسه يصلح من الشيء بقى يعني من المسلمين اللهم صل وسلم وبرك على سيدنا محمد الشيء اللي يعني ينشرح له الصدر وجدت حديث الإصلاح اللي أنا اخترتها دي عن راوي اسمه يناسب الإصلاح سهل بن سعد السعد رضي الله عنه يقول ايه يقول ان ناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء خصوم فخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم فحضرت الصلاة حضرت الصلاة ولم يأتي النبي فين النبي صلى الله عليه وسلم الصلح في الإصلاح في الإصلاح حضرت الصلاة ولم يأتي النبي فجاء بلال بلال سيد بلال أزل وحان وقت الإقامة فجاء بلال فأزن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي فجاء إلى أبي بكر بكر في الناس مش في مجلس الصلح فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس حبس يعني إيه؟ شغل بالإصلاح بين هؤلاء وقد حضرت الصلاة فهل لك أنت أم الناس أقيم الصلاة وتصلي بنا فقال نعم إن شئت فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول لأنه لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصلي في الأوائل فأخذ الناس بالتصفيح يعني صفقوا حتى أكثروا عشان ينبيه أبو بكر وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة خلاص خشع وكبر لا يلتفت فالتفت عشان نشوف إيه الموضوع مع الناس أكثره من الإيه؟ من التصفيق أو التصفيح فالتفت فإذا هو بالنبي وراءه الصف الأول وراءه. فأشار إليه بيده أي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبو بكر بيده يعني كمل إيه فأمره أن يصلي كما هو يصلي كما هو إيمان برسول الله فرفع أبو بكر يده يعني إلى السماء، فحمد الله وأثنى عليه. حمد الله وأثنى عليه إن الرسول بيقول له إيه أكمل صلاة، فأثنى عليه. يعني أنا خلاص بقى أنا يعني الرسول رضي عني لهذه البنزلا يقف خلفي، فحمد الله وأثنى عليه. ثم رجع القهقري عشان ما ما يلتفتش ويعطي ظهره إيه للقبله. رجع كده يعني إيه مش للخلف ضار، لا رجع القهقري يعني يرجع خطوات إيه. بنفس الاتجاه يعني وجهه مازال ناحية الاه القبلة ويرجع بظهره وراءه حتى دخل في الصف يبقى من اللي هيتقدم بقى خلاص الرسول هو الليه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس يعلمهم أمر من أمور الاه الصلاة يا أيها الناس إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح أو التصفيق يعني إنما التصفيح للنساء انتوا تسبحوا ما نبه شيء في صلاته فليقل سبحان الله يعني من الرجال فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت الشاهد من الحديث صلح النبي صلى الله عليه وسلم طبعا صيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم خلص فبيقول لأبو بكر طبعا إنت ليه ما لكملتش صلاتك وكده قال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية في إصلاح النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وتخلف عن تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام وكان مكانه صلى الله عليه وسلم خالي حتى جاء من الإصلاح فرغ من الإصلاح وجاء فشغل مكانه صلى الله عليه وسلم حديث آخر أيضا عن سهل سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة أهل قباء طبعا ناس أفاضل ومسجد قباء فيه ما فيه من الخير اللي يذهب يصلي يغتسل أو يتوضى ويذهب يصلي فيه ركعتين بعمرة فأخبر أهل قباء اقتتلوا حتى يرموا بعضهم بالحجارة طبعا كلهم إيه؟ مسلمون فأخبر النبي أهل القباء فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم يلا نروح نصلح رواه أيضا البخاري. دي إصلاح بين جماع يعني جماعة مجموعة ومجموعة. في إصلاح بين فردين. لإن ممكن الفردين دول كل واحد فيهم له برضو ناديه وله ناسه وله قومه هيصير هيبوط طائفتين ويقتتلو فاديب آية نقطع دابر الخصوم من الأول. كعب ابن مالك كان له دين على رجل. كعب ابن مالك كان له دين على رجل. يلقب بأبي حدرد فجاء كعب كان في المسجد وهذا المدين أيضا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت أصواتهما في المسجد حتى سمعهم سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في بيته فخرج رسول الله إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى هو في حجرة بقى شايف كعب ويسمع صوته وهو يراهم فنادى الإصلاح وبه برضو للإيه للإصلاح فقال يا كعب، الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن كعب يطالب المدين بالدين، يطالب المدين بالدين، فعرف إيه الخصوم اللي بينهم، فقال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضاع الشطرة، يعني إشارة كده ف منها نص الدين بتاعك، يعمل إيه، اسقطه يا كعب. ضع الشطرة يعني كده, كده إشارة من يد النبي صلى الله عليه وسلم أن ائسم الدين وتنزلوا عن النص فقال كعب قد فعلت يا رسول الله فضل إيه بقى فضل المدين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدين قم فاقضه خلاص كده تعود دي تاني نص الدين ايه اسقطنا قم فاقضه يعني قم فاعطه حقه صلوات الله وسلم عليه يصلح بين المجموعات ويصلح بين إيه بين الأفراد حتى أنه صلى الله عليه وسلم والحديث ذا أيضا رواه البخاري وغيره الرسول صلى الله عليه وسلم أباح الكذب في هذا الموضع موضوع الإصلاح لحديث أم كلثوم بنت عقبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا ينمي يعني زي كلام من عنده ويقول كلام من عنده أو ينقل خيرا يعني يحور الكلام الكلام يبقى أصلا لو نقله بأمانة وبصدق تسيل الدماء فيعمل يحور الكلام ولمانع أن يضيف كلام من عنده للإصلاح ولمانع أن يكذب بقصد قصد الإصلاح لا للوقعة إما يكذب بقصد قصد الإصلاح هذا كله يبين فضيلة الإصلاح، فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخواتكم. الإصلاح بين الناس والعد له سواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقه، كل يوم تطلع فيه الشمس. يعدل بين الناس صدقة كل سلامة يعني كل مفصل وقيل ان الانسان فيه كم مفصل 360 مفصل كل مفصل يوميا لازم تتصدق عنه لازم تتصدق طب هتتصدق بايه ايه الفلوس اللي يوميا هتطلح على 360 مفصل هتطلع على فلوس ايه فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من هذه الاشياء ان تعدل بين الاثنين ايه صدقة تعدل تصلح بين اثنين كأنك تصدقت عن إيه؟ عن مفاصلك المؤصلحون بين الناس على منابر من نور المقصطون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره المقصطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور عن يمين العرش وفي رواية عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا يعدلون في حكمهم وأهليهم حكمهم العام يعني هم أصحاب إمامة أو حكمهم بين الناس وأهليهم يعني بيعدلوا بين أولادهم اتقوا الله وأصلحوا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم يعدل بين أولاده يعدل بين نسائه يعدل في رعيته كل هؤلاء على منابر من نور ولا تستغرب كيف يصير النور وهو شيء لطيف جدا شيء لا يمسك باليد إنما يدرك فقط بحاسة ال البصر، ده حتى يقال إن النور لا يرى، إنما يرى به. يقال إن النور لا يرى، إنما إيه يرى به. فكيف يتحول هذا النور الشيء اللطيف لهم إلى منبر ويجلس عليه الإنسان المقصد، الإنسان اللي بيعدل في أهله وفي حكمه وفي رعيته يجلس عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحرد المسلمين على الإصلاح بين بعضهم البعض فيقول ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدق سبحان ربي العظيم أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدق طب الصيام ممكن واحد ما يصومش أبدا مريض على طول ما يصومش وما عندوش مال يكفر عن الفطر فقير وما فيش الصدقة كمان ما عندوش مال مين ما نصدقش مش هي بقول للصلاة لو الثلاثة برضو دول عملهم أفضل من كل هذا، قال صلى الله عليه وسلم إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، فإن فساد ذات البين هي الـ الحالقة، ويقول صلى الله عليه وسلم لا أقول لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. تحلق الدين وهذا ما حدث فعلا هذا ما حدث للمسلمين فعلا إني لما فسد ذات بينهم حل دينهم أصبح الدين عندنا الآن يعني شبه شيء هامشي غير أساسي في حياة المسلمين لماذا؟ لأن في فساد ذات البين فساد ذات البين أصبح الفساد الآن بين الزوج وزوجته وبين الأخ وأخيه وبين الولد وأمه وأبيه في فساد في ذات البين ووصل القاتل هو عندما تفتش في السجون تجد كل اللي في السجون لعدم وجود إصلاح كل اللي في السجون عدم الضرح والقتل اللي ماتوا بسبب أيضا عدم وجود إيه عدم وجود إصلاح بين المسلمين لما تأخذ على سبيل المثال الإصلاح بين الزوج وزوجته لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن مرأة خافت من بعليها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن أن يصلح بينهما صلح يبقى بدايات الصلح يبقى الصلح كمان يعني ممكن الأطراف نفسها هي اللي تبتدي بال إيه بالإصلاح أنا عايشة رضي الله عنها لما بتقول في الآية دي إيه بتقول إن مرأة خافت من بعليها قالت هو الرجل يرى من مرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيرة شيء ما يعجبوشه زوجته فيريد فرقة تعمل هي بقى فتقول من الزوجة بقى لأنه ده علاج نشوذ الرجل يعني إذا نشز الزوج المرأة تعالج هذا النشوذ تعالج هذا النشوذ فتقول أمسكني وأقسم لي ما شئت تقول عائشة رضي الله عنها فلا بأس إذا تراضيا إذا تراضيا يعني صلح على هذا زي سيدة زودة سيدة زودة الله عنها لما اصطلحت مع رضوان السلام أو يعني هي خيال إليها إن ممكن تقولي إيه يستغني عن فلت إيه ليلتي لعيش فهذا إصلاح وإن مرأة خافت من بعليها مشوزا أو إرضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح قيء المصلح يا إخوانا اللي بيسعى لإصلاح بين الناس بيسعى لإصلاح بين طائفتين حتى لو معهما مهما كلفه هذا الإصلاح يجوز أن يأخذه من زكاة مال المسلمين ويبقى جزاه الله خيرا على الجهد أما كغرامة يجوز أن يأخذ حتى لو كان غنيا فكل ده عشان القرآن يحرّبنا على إني فأصلحوا إيه بين أخويكم فأصلحوا بين إخوتكم والدليل الكلام ده في صورة التوبة إقرى صورة التوبة إنما الصدقات للإيه للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين مين الغارمون الغارمون الذين يعني كلفوا مالا في الإصلاح ذات البين فالقرآن بيقول لهم ما مش هتحطوا حاجة من جيبكم هني أعطيكم من زكاة مال المسلمين واصلحوا بين بين المسلمين يجوز هذا الكلام ينسحب على الأفرض وعلى مجموعة وعلى دولة دولة تصلح بين دولتين حكام يصلحوا بين شعبين وهكذا يعني وسع الدائرة تتسع تضيقها تضيق سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذات يوم على المنبر وسيدنا الحسن معاه على المنبر فوق ينظر شوية ناحي سيدنا الحسن وينظر ايه الى الناس وبعدين يقول له صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد إن ابن هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين يصلح الله به بين فئتين من المسلمين وقد جاء قتل سيدنا علي لما قتل سيدنا علي بايع أهل الكوفة الحسن سيدنا الحسن بلعوه على الإمارة وبايع أهل الشام معاوية بقى في مشكلة عندنا إمامين وعندنا الدولة المسلمة ممزقة فصار معاوية بأهل الشام يريد الكوفة وصار الحسن بأهل العراقين فالتقي بمنزل من أرض الكوفة نظر الحسن إلى كسرة من معه من أهل العراق جيش جرار نزكس وكل واحد له عن فنادى سيدنا الحسن فقال يا معاوية إني قد اخترت ما عند الله يعني أنا مش عاوز إيه مش عاوز إمارة مش عاوز حكم إني قد اخترت ما عند الله فإن يكن هذا الأمر لك فما ينبغي لي أن أنازعك عليه؟ يكلك مش أنا زعيم. وإن يكن لي فقد جعلته لك. خلاص نزلت له نزلت نزلته عندك. فكبر أصحاب معاوية رضي الله عنه وقال البغيرة بن شعوب عند ذلك أشهد أنني سمعت رسول الله زكر الحديث إن ابن هذا سيصلح الله سيد سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وبعدين بعد كده قالوا بقى إيه؟ وقال الحسد رضي الله عنه اتقي الله يا معاوية على أمة محمد لا تفنيهم بالسيف لا تفنيهم بالسيف على طلب الدنيا وغرور ثانية زائلة فسلم الحسن الأمر إليه؟ إلى معاوية وصالحه وبايعه على السمع والطاعة وعلى إقامة كتاب الله والسنة النبي ثم دخلهم الاثنين الكوفر أخذ معاوية البيعة لنفسه فكانت تلك السنة تسمى سنة الجماعة سنة الجماعة ليه؟ لاجتماع كلمة المسلمين خلاص من اشتقال واتفاقهم وانقطاع الحرب وكل مكان معتزل سيدنا معاوية بايعوا بقى إيه سعد ابن أبو القاص رضي الله عنه بايعهم وعبد الله بن عمر بايعهم ومحمد بن مسلم بايعهم وأعطى بقى سيدنا معاوية لسيدنا الحسن حاجات لأنه قال له في ناس الصلح ده مش هيرضيهم قوي لازم ايه؟ يعوضوا بقى في قتال قبل كده يعوضوا فأعطاه تلتمئة ألف وألف ثوق وثلاثين عبدة ومئة جمل وانصرف الحسن إلى المدينة وولي معاوية وولى معاوية رضي الله عنه الكوفة للمغيرة بشعبه وولى البصرة لعبد الله بن عامر وانصرف هو إلى, إيه؟ إلى دمشق وكان بعد دمشق هي إيه؟ دار المملكة فولو إيه في الوقت، الكلام ذا ذكره ابن بطال عليه رحمه الله في شرح صحيح البخاري رضي الله عنه عن الجد. الشاهد من كل هذا أن الإصلاح بين الناس من أعظم الأعمال لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف عند تكبيرة الإحرام وتخلف عن عن مقامه في بداية الركعة الأولى وكان يصلح وكان يذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا جماعة يذهب يصلحهم واحد اثنين حتى يرفع ستارة الحجرة أو الشيء اللي بتاع الحجرة وينادي يا كعب ضع الشطب أو ضع النصف من من دينك ليصلح بينك سنين حتى يقطع دابر الإيه الفتنة ودابر الخصومة وقلنا إن المصلح يجوز له أن يأخذ من ذكاء المسلمين ولا تكلف شيئا من جيبه. وإن كان غنيا سهم الغارمين هو السهم للإيه؟ للذين يصلحون بين الناس إنما المؤمنون إخوة ولله الحمد والمنا الشاهد من كل هذا علينا نحن المسلمين وعلينا نحن الطلبة العلم ها كله يرجع إلى هذا الدين ويعيد كرائد صورة الأحقاف الحجرات الحجرات وينطائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم إن الطائفة تطلق على الواحد وواحد واحد من هنا اسمه طائفة واحد من هنا يبقى زوجين يبقوا طائفة طائفة وطائفة جارين يبقوا طائفة طائفة وطائفة أبو إبن يبقى طائفة وطائفة يصلح حتى تختفي هذه الخصومات وحتى تحقن دماء المسلمين ولا نصل إلى ما نحن فيه نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ولذلك انظروا إلى ختام الآيتين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية يعني لو طبقتم مبدأ الإصلاح هذا هترحموا والله لو طبقناه سنرحم سنرحم من المعارك سنرحم من الغرامات سنرحم من الديات نرحم من الديات ونرحم من الغرامات رحمة بكل معاني الرحمة واتقوا الله لعلكم ترحموا وإلى دخص آخر إن شاء الله تعالى نلتقي وجزاكم الله خير